وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّنْ صَيَاحِبِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ فَيَعْصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورفكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرفكن مسراحا جميلا وَإِن كُنتُم تُرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلٍّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ من كُن نَبِ فَاحِشَة مُّبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ